ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المكتد ومن يضل فلم تجد له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلقد فاض الكيل بأبي قتادة واخرج قيح حقده وقيح قلبه ولا ولا طال ما يعني بلغنا انه يقعد في دولة الاسلام لانه لا يعني كما يقول عن نفسه بانه يعني قد بحث ونظر وسال بل ان اخواننا الذين حوله ينقلون عنه حقده ويقولون بأنه لا يتكلم عن الشيخ أبو بكر البغدادي إلا بأنه الرجل الجاهل الشيخ أبو بكر البغدادي كلنا يعلم من هو طالب علم قوي متمكن في القراءات يعني معه رسالة الدكتوراه في الدراسات القرآنية ومعلوم أنه الدراسات القرآنية وأن علم التفسير هو أشرف العلوم هو أشرف العلوم لكن القوم يعني كما يعني قيل أو كما يصحو فيهم بأنهم قوم بُهت يسيرون على خطأ اليهود من كان في ركبهم ومن كان مؤيدا لهم ومن كان مصفقا لهم رفعوه ومن كان مخالفا لهم أنزلوه إلى أسفل الدرجات أنزلوه إلى أسفل الدرجات فأبو قتادة يعني حقيقة يقول والله لقد جاهدت نفسي دفعها ما استطعت فما قدرت خوفا من كتمان كلمة الحق التي أعتقدها ولقد حاولت جهدي سرطا وعلن أن أدفع المكروه عن كل من انتسب إلى الجهاد وأهله ولكن بعضهم ولغ في الباطل والله يا أيها الإخوة إن إخوانا لكم نصحوه وذكروه بالله جل وعلا أكثر من مرة لكن هذا الرجل يعني يأبى المكابرة ويأبى الشتيمة ولسانه تعود أصلا على الشتيمة وحقيقة هذا الرجل يعني هو عنده علم لكن رفعوه أكثر من قدره وأكثر من مقامه والرجل يعني من تتبع أشرضة له سابقة يجد بأنه رجل صاحب لسان بذيء فحاش دائما كثير السب ف وهذه كلماته التي يتكلم فيها حقيقة والله ما تفوح إلا بالباطل أيضا يقول فقد تبين لي بيقين لا شك فيه أن هذه الطائفة بقيادتها العسكرية والشرعية التي تفتي لهم أفعالهم أنهم كلاب أهل النار، وهم أحق من دخل في قوله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، لئن أدرقتهم لأقتلنهم قتلة. قال لا أتردد في هذا في حكم هذا القول لصنيعي أو لسوء صنيعي ما أفعله. أولا هذه فتوى صريحة من أبي قتادة. لجبهة النصرة بقتل إخواننا في الدولة الإسلامية لا يتردد هذا الرجل في الحكم عليهم بأنهم من أهل النار وأن قوله صلى الله عليه وسلم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد لأقتلنهم قتلى عاد فهذه فتوى لهذا التحشيد العسكري الآن الذي تحشده جبهة الضرار و تحشيد لجبهة الشركية وتحشيد لأحرار الشام لمحاربة الدولة الإسلامية من قبل هذا الرجل تماما كما برر وأفتى بقتل كثير من خيار إخواننا في الجماعة الإسلامية المسلحة. ها هو هذا الرجل يطيش ويعود إلى سوء فعاليه. أقول. وكلماته هذه أقولها لمن بقي ينتسب إليهم وكأنه يظل بأن القوم قد نقصوا والله ويا من لف لفيفك وأبشر من يوصل لك المعلومات أن الدولة الإسلامية تتمدد وتقوى وتكبر وتثبت رغم عنك ورغما عن شانيها فإن الله جل وعلا تكفل بحفظ الحق وتكفل بحفظه أهله يقول وفيه نزعة ثناء أو دين أو تقوى من الخوف من الخوف من إراقة الدم المسلمين. أيضا يتكلم بكلام كله جهل حقيقة. يقول وهذا القول النبوي الشريف في أمثال هؤلاء من المعاصرين يمنع البحث عن اسم لهم إذ سيزعم البعض أن وصف الخوارج الاصطلاحي لا طبق عليهم في اعتقادهم كالقول في تكفير فاعل الكبيرة والوصف النبوي أرشد إلى سيماهم من غير النظر إلى دوافعهم وصفاتهم وصفات أئمتهم زمان علي رضي الله عنه هي صفاتهم اليوم فلا يجادل أن أحد إلا في مناطق الحكم النبوي وأمثال هؤلاء من يقاتل أهل الحق من أمثال جبهة النصرة حفظه الله وحفظ قادتها وعلماءها قال وإن المسرب على قادة الجهاد وإمتهم كالحكيم الظواهري أو يزعم أنه غير وبدل فإن هؤلاء يتاجرون بالكلمات إذ ليس لهم خبرة أقول في الرد على هذا الكلام أولا العلماء لم يعلقوا مناط الحكم على الخوارج بقتلهم لأهل الإسلام إذ أن هنالك ثلاثة مناطات في هذه المسألة ثلاثة مناطات في هذه المسألة الأولى قالوا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأنتم تعلمون أن الخوارج على قسمين منهم من يسمون بالقعدة وهم الإباضية ورغم عدم مقاتلتهم لأهل الإسلام إلا أنهم سموا عند أهل العلم بالخوارج لأنهم كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أنهم لا يحملون العام على الخاص ولا المطلق على المقيد هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ثم المسألة الثانية ليست فقط مقاتلة أهل الإسلام هذا الحكم معلق بعدة علل معلق بعدة علل يا أبا قتادة ويامن يصفق لأبي قتادة فلقد قتل في معركة الصفين ما بين الصحابة أنفسهم ومعركة الجمل وغيرها من الصحابة رضي الله عنه ما لم يقتل في كل المعارك قتل الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا ومع ذلك لم يتهم أحد منهم الآخر بأنه خارجي بل كان يصلي أحدهم على الآخر ويصلون خلف بعضهم البعض وكما قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فالقتل ليس علة للحكم على الآخرين بأنهم خارج أيضا نقول لك يا بقت هذا إن إخواننا, إن إن إخواننا في دولة الإسلام هم السد المنيع الذين يقتلون أهل الشرك الذين يقتلون الرافض لكن الذي بلغنا من إخواننا الثقات أنه قد بلغ الانحراف في الظواهر ومن يسير في ركبه ولعلك تكون منهم ولعلك تكون منهم أنهم يتهمون أهل, أهل الدولة الإسلامية بأنهم يقتلون أهل الإسلام أيضا أنهم يقتلون الروافض للعلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان الظواهري وغيره يؤول هذا المعنى يا إخوان انتبهوا هذا المعنى كما نقل لنا الثقات ينكر على الدولة الإسلامية قتلها للروافض ولذلك ولا يرى بأن الدولة الإسلامية تقاتل وتقتل كفارا أو تقتل أهلا وثن إنما يراهم أنهم يقتلون المسلمين سواء كانوا شيعة أو كانوا سنة فلذلك ليس عندهم انهم يقاتلون اهل الاسلام وانما الدول الاسلاميه تقاتل اهل الاوثان انما تقاتل اهل الاسلام من هم اهل الاسلام قالوا اهل الاسلام هم الروافض انتبهوا لهذه المساله في العراق واهل الاسلام هم العلمانيون ومن سار في ركب في المشروع الغرب الامريكي في بلاد الشام هذه مثلا انتبهوا لها ولذلك يكررون ويقولون عن عنهم بانهم خوارج لانهم يقتلون اهل الاسلام من هم اهل هم الروافض في العراق وأهل الإسلام هم الديمقراطيين والعلمانيين الموجودون الآن والذين ينفذون المخطط الغربي في بلاد الشام ولذلك لا تستغربوا من فهم أبو قتاد السقيم ومن فهم الظواهر في أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وإلا فليرد أبو قتاده وليثبت أن الروافض بأنهم كفار وبالتالي يسقط السداله على أن الدولة الإسلامية تدعو أهل الأوثان وإلا فإنهم من أكثر الناس قتلا لأهل الأوثان ألا وهم الروافض والله جل وعلا قال لا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا إن لم يكن الرافض هم المشركون فمن المشركون في هذا الزمان إن لم يكن رأس الشرك ورأس الكفر فمن هم المشركون في هذا الزمان أيضا يقول فإن المسرب على قادة الجهاد وأمته الحكيم الظواهري أو يزعم أنه غير وبدل فإن هؤلاء يتاجرون بالكلمات إذ ليس لهم خبرة في مسيرة هذا الجاد ولا ولا كلماتهم ولا أسطوبهم يا إخوان نقولها وبكل صدق إن الظواهري لم يغير ولم يبدل هذه عقيدته هذه عقيدته لم يغيرها ولم يبدلها ومن أراد أن يرجع إلى تاريخ هذا الرجل فليرجع لكنهم حقيقة انفلتوا من القيود بعد مقتل الشيخ أسامة عليه رحمت الله هم انقلبوا على منهج القاعدة لكن عقائدهم ودينهم هذا هو دينهم الذي به ينون ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى اللقاء المفتوح مع الظواهر حينما سئل عن الجيش المصري فقال بأنه مسلمون وحينما سئل عن المخابرات المصرية قال عنهم مسلمون إلا جهاز مكافحة الإرهاب فإنهم كفار لأن هذا الجهاز يعني محاربة الإسلام قال ولا نذهب ونغالي كما ونكفرهم بأعيانهم كما فكفرهم صاحب وثيقة الترشيد والمقصود به الدكتور فضلت هذه عقيدته وحينما قال أن ونحن لا نقلد الشيخ لا نقلد الشيخ الإسلام بن ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه مسألة عقيدة يا إخوان العقائد ليس فيها تقليد عقائد فيها تلقي كما تتلقى القرآن وتتلقى السنة كذلك تتلقى عقائد أهل السنة والجماعة أيضا يقول وإني لأعلم سقط الرجال ممن سيقول الكثير أقله أن يقول الرجل مأسور ولا يعلم شيئا فيقول والله إني لأعلم أكثر مما يعلمون والله إني أعلم أكثر مما يعلمون والله إنه لكذب أنا أقتلهم لله العظيم أنه كذب أنت تعلم أكثر ملاحظة في الواقع؟ أنت تعلم أنهم لم يقتلوا الشيخ أبو خالد السوري؟ أنت تعلم الواقع أكثر منهم؟ نحن نعلم في الواقع لكن لا نزعم بأننا نعلم أكثر منهم لكن نتكلم من ناحية قضاءية أن الذين اتهموهم بقتل أبو خالد السوري لم يأتوا بدليل ونعلم يقينا أن إخواننا قد باهلوهم على كثير على أمور كثيرة أيضا يقول وإني لا أحمد الله تعالى من جانب من آخر أن صار الأمر إلى هذه الحال أو هذا الحال حتى يظهر الحق وتتمايز الصفوف واليعلم الفرق بين طوائف الجهاد حقيقة يا إخوانا نحن فرحون جدا لما حصل ولما يحصل لأنه يعني كما كما كما يعني يقال فهناك سيظهر من بكى ممن تباكى في هذا الزمان علمنا من يجاهد في سبيل الله وعلمنا من يجاهد في سبيل مشاريع أوروبا ومشاريع أمريكا علمنا من يناصر دول الردة ودول الطاوت ممن يناصر دون الله دين الله جل وعلا علمنا ممن يستمد نصره من الله جل وعلا ويستمد مدده من الله جل وعلا ومن يجتمع مع المخابرات العربية ويجتمع مع المخابرات الفرنسية ويستمد السلاح منها والله كل هذا قد علمناه علمنا من يبحث ويسير ويلهث وعلمنا من غير ومن بدل والدولة لم تغير ولم تبدل في منهجها لا زالت على نفس المنهج الذي كانت عليه أيضا يقول إنني أدعو المجاهدين ومحبيهم إلى النظر والاهتمام إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحديث يقول يعلم أن سند هذه الطائفة الموصول هو ما يحاول المجرمون تصور يقول عن دولة المجرمون قطعه بالقدح في أئمة الجهاد وقادته ومن رعوه بدمائهم وجهودهم أولا هذا المشروع وهو أو الكلام عن الطائفة المنصورة الطائفة المنصورة ليست شركة خاصة لك يا أبا قتاد ولا للظواهر ولا للعريد ولا القحطاني الدين دين الله جل وعلا يرفع بهذا الدين الله جل وعلا يرفع بهذا الدين أقواما ويخفض آخرين من غير وبدل فإن الله جل وعلا لا شك بأنه سيرده وقد غير وبدل بالعام ابن بعورة قبل ذلك قال الله جل وعلا وات عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواء فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كثير يعني من المجاهدين أو ممن كان مجاهدا ارتد عن دينه ومن قرأ التاريخ يعلم قصصا كثيرة في ذلك حتى من كان يكتب الوحي في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من, من ارتد عن دينه ولا كرامة لأحد إذا خالف هذا الدين فالعبرة هي باتباع المنهج وليست العبرة بالأقدمية ولا بالتقديم هذا الدين من جاهد فإنما يجاهد لنفسه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه أيضا مما قال ولذلك فإني أشكر لأحبتي طلبة العلم في جبهة النصرة كأمثال الدكتور سامي العريدي وأبي ماري العراقي وأبي عبد الله الشامي وغيرهم كالمحسني يا إخوان أبتدئ بمن تهيتم المحيثني, المحيثني رجل كذاب وكلنا يعلم كذب هذا الرجل وتديسه ولا أريد أن أدلل ومن أراد أن يبحث فليرجع إلى كثير من إصدارات إخواننا كالأساورتي يبين كذب هذا الرجل كذلك يعني سامي العريدي سامي العريدي نحن نعلمه ونحن نعلم الناس به الذي أفتأ, أفتأ بمسألة البورصات وهي مسألة من أوضح الواضحات يعني حقيقة يقال عنه بأنه طالب علم ويقال عن مفتي الجلاكسيات أبو ماليا القحطاني بأنه طالب علم وفي المقابل يقال عن الدكتور الأمير المؤمنين الشيخ أبو بكر البغدادي بأنه جاهل وبأنه محمد العدناني جاهل وبأن الشيخ ترك البنعلي جاهل وبأن عبد المجيد الريم جهال وفلان جاهل يا إخوان مسألة الألقاب هذه أصبحت يعني توزع بين الناس يعني كما قال القائل قال ومما زهدني في أرض أندلس القابو مملكة في غير موضعها القابو معتضد والقابو معتصم القابو مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخ صولة الأسد أبو ماري القحطاني عالم أبو ماري القحطاني عالم العريدي عالم أبو عبد الله الشامي عالم الذي لا يستطيع يفرق بين الطائف الممتنع عن التزام شريعة من شرائع الله عز وجل وبين الطائف الأخرى والله يا إخوان يعني على مثل هذا أو من مثل هذا الكلام فليوبك على العلم وعلى أهل العلم إذا كان أبو قتادة يتكلم بمثل هذا الكلام أيضا قال وليتأمل أهل العلم والنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء لا لاقتلنهم قتل عاد وهو قول لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في قيبر ولا في بني النظير ولا في بني قينقاع كما لم يفعله مع قريش وهم أشدوا أعداء والسلب أن سعار كلبهم لا يصلح أبدا في أخوان هذه يعني فتوى صريحة أقول لجبهة الجلاني أبشروا فقد جاءتكم الفتوى من أبي قتادة فلا تقصروا بعد أن أفتأ لكم مفتي الجلاكسيات باخذ سلب إخواننا من من إخواننا في الدولة الإسلامية هو أبو قتادة وأبشركم أنه قد بلغنا قبل أيام أن فتوى ستخرج لأبي قتادة ولعلها ستخرج أيضا فتوى كما بلغنا لأبي محمد المقدسي فإن محرك المحرك واحد والمتحكم بالريموتات واحد يصدر أمر لأبي قتادة ويطلب من فلان وفلان وكلهم حقيقة قيد التنفيذ مباشرة ينفذون أوامر من يأمرهم بذلك، فيقول يعني يقول وكيف صار شأنهم أن عدوهم الذي يحاولونه هم أهل الجهاد ينبزونهم بأوصاف المرتدين ويقتالون قادتهم ويستبيحون أموالهم فماذا بقي للسائل حتى يتردد أو يتلجز كم الدولة يا أخوان نقول يا أبي قتاد وعمثال يا أبي قتاد الدولة متهمة بكم شخص متهمة بخمسة بعشرة الدولة متهمة بعدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد ونحن نحن سنزيدها بأن الدولة متهمة بقتل أكثر من مئة شخص أتعلمون أن الدولة حينما غدرت في ظهرها قتل منها في أول جولة أكثر من ألف ومئتي شخص مجاهد مهاجر تعلمون ذلك كثير من خيار الإخوة قتلوا ألف ومئتين إذا أردنا أن نحسب على الورقة والقلم من الذي قتل من الآخر أكثر من الذي اقتال من الآخر أكثر الدولة الإسلامية أم المناوئون والمخالفون لها حقيقة أولئك قتلوا بأعداد كثير من الذي هتك الأعراض هل تستطيعون أن تسجلوا حادثة واحدة للدولة الإسلامية بأنها قد هتكت عرض امرأة هل تستطيعون ذلك بينما أخواتنا انتهكت أعراضهن من قبل التحالف الجبهاوي اللا إسلامي المجلس العسكري البككة الذين معهم هذا التحالف الذي حصل حصل منهم يعني منهم ما حصل قال ويستبيحون أموالهم من الذي يستبيح الأموال والله يا أخوان وصلت الاستباحة إلى الجلاكسيات مفتيهم أبو ماري القحطاني يفتي بالجلاكسيات يعني إخوان لم يتكلموا بهذا الكلام من الذي يتهم الدول الإسلامية بالردة من الذي يأخذ السلب يا إخوان السلب في الكلام في فقه الجهاد لا يأخذ السلب إلا من الكافر لا يأخذ السلب إلا من الكافر لا يأخذ من المسلم لذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله حينما أفتى في الحرورية بأخذ بب على جريحهم ولحوق مدبرهم كان يرى ردتهم كان يرى ردتهم فالكلام الذي يكثر الدول الإسلامية هو أبو ماريا الجلاكسي وليس آآ آآ وليست الدولة الإسلامية قال وإن هذه كلماتي فيهم ألقى الله عليها ولولا مصلحة الجهاد ما قلتها ولو وسعني أن أسكت والله لو لو أنك سكت لكان خيرا لك والله لو سكت لكان خير لك فمن صمط نجى وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمط فنقول له لك أسكت خير لك من أن تتكلم وأن تلج في دماء المسلمين فوالله إن في عنقك دماء إخواننا في بلاد الجزائر وإننا والله لسائلوك يوم القيامة ولن يتركك المجاهدون في بلاد الشام والله سيمسكون في عنقك وسيحاسبونك وسيسألونك أمام الله جل وعلا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديك وأن يهدي الظواهر وأن يهدي المقدس ويهدي كل من سار في في ركبك وأن يردهم إلى الحق وأن يردهم إلى جادة الصواب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم مما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته